فمن اظلم ممن كتب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس به جهنم مسلم للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أ س و أ الذي ع م ل و ا ويجزي ه م أ ج ر ه م ب أ ح س ن الذي كانوا يعملون أ ل ي س الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين يمدون ه ومن يضمن الله فما لهم منهاب ومن يعز الله فما لهم من اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل ا ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضرها هنك شفاف ضره أ و ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمه قل حسبي الله على ان يتوكلوا ل م ت و ك ل و ن قل يا قوم امنوا على مكانتكم اي عمل فتوفي تعلمون من ي أ ت ي عذاب ي ؤ ز ي و ي ح ل ع ل ي ع ذ ا ب إ ن ا أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب من الناس بالحق ف م ن ت د ا فلنفسه وما ظ ل ف إ ن م ا يضل عليها وما اللهم توفى ا ل أ ن ف س حين موتها والتي لم تمت في منامها ف ي ن ص ف التي قضى علي ه الموت ا ونرسل اخرى ل الى اجل م س م ى إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون أ م اتخذوا من دون الله سبحانه قل أ و ل و كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله ا ل س ف ا ع جميعا له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ثم اليه ترجعون واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة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 أ ن ت تحكم بين عبادك ب م ا كانوا فيه يختلفون ولو أ ن ا ل ذ ي ن ظلموا ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه لابتدوا به, به من سوء العذاب يوم القيامه و ر ب ا ل ه م من الله ما لم ي ك و ن ومتى لو ه سيئات ما كتبوا وحاقد ما كانوا به يستهدفون فاذا مثل الانسان در زعناكم إ ا ذ ا قولناه نعمه من فلن يفتنه ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون قال قال الذين من قبل فما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم ومن يشاء و ي ق د ر إ ن في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على انفسهم لا ت خ ن ق و ا من رحمه الله ا ل ل ع و ا احسن ما ن و ب ج م ي ك م إ ن ربكم وأسلموا له من قبل ان ي ا ت ي م ا ل ع ا ب من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب م ل ان ص ا ت ي ك م العذاب من قبل ان ياتيكم ا ل من قبل ان ي ك م ا ل ع ذ ا من قبل أ ن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 أ و تقول لو أ ن الله ذ ا لكنت من المبتسين أ و تقول حين ترى ا ع ذ ا ب لو أ ن لي ك ر ة ف أ ك و ن من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله نجوم مسوده اليس في جهنم مكوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمبادئه م لا يمسوهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء شهي وسيم لهم ق ا ل ي د السماوات والارض والذين كفروا ب آ ي ا ت الله اولئك هم الخاسرون قل افغير الله ت ع م د و ن أ اعبدوا ايها الجاهلون ولقد اوحي إ ل ي ك والينا إ ل ى من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لا تعبد وكن من الشاكرين وما قبل الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما عم يصفون ورزق في الصور ف ا ر ق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا م ن شاء الله ثم نفخ فيه أ خ ر ى ف إ ذ ا انت و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربنا وهدى الكتاب و د ي اب النبيين والشهداء بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يذلون ووفيت كل نفس منك و هو أ ع ل م بما يفعلون و يقل مدينه كفولها ا إ ى م ز م م ه حتى إ ذ ا ج ا ء و ا فتحت أ ب و ا ب ه ا و قال له ان ق د ن ت ه الم ي أ ت ي ك م رسل ألم ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ب د خ ل و ا ا و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى متكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى ا ل ج ن ة زمراء حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال له م قدمتها سلام عليكم وقال لهم د م ت ه ا سلام عليكم طلكم ف ذ ك و ن و ه ا خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وحده واورثنا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء فنعم ابي ل ع ه و ت ر ى ا ل م ل ا ئ ك ة و ع ل ي ك موسوعه ن ل العرش ي ب ن بحمد ر بينهم ا ل ح ق و ي ن ا ل لله د ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ح ي م ا م ن ت س ل ا ل ك ت ا ب م ن الله ا ل ع ز ي ز غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إ ل ه إ ل ا هو اليه النصير ما نجادل في آ ي ا ت الله إ ل ا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب البعيد وامت كل امه برسولهم ياخذوه وجاهدوه من باطل يلحظ به الحق فاخذتهم فكيف كان قام وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اقصىهم النار الذين يحملون العنصر من قوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون, ويستغفرون للذين امنوا ربنا وجدت كل شيء رحمه وعلم ان تغفر للذين تابوا فاغفر للذين كادوا و ا ت ب ع و ا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم ربنا واغفر لهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلحا من ابائهم واخوانهم وذرياتهم انك انت أنت ومن تب السيئات يومئذ سخط رحمته وذلك هو الزوج العظيم ان الذين كفروا نادوا ونادوا في الله اكبر من ن ق س ك م انفسكم إذ إلى الإيمان تدعون فتكفرون قالوا ربنا أ م ت ل ن ا اثنتين واحييتنا ل اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهوي الى غ ر و ج ن ا ذلكم بانه إ ذ ا دعا الله وحده كفرت و إ ن ي ش ر ت به تؤمن و ا فالحكم لله العلي الكبير هو, هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من فادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من امره ولا من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاثه يومهم يوم بارزون لا يصدق ل م ل ل ك ا ي و م لله ا ل و ا ع ه النابلسي ي و م تجزى كل ف س ب م ك ت م ا و م إن ا للعلوم ه س ر ي ا أ ن ر ه يوم ا ل ا س ل و ب ل ن ا الحناجر ك م ي ر و أ ن ذ ر ه م يوم الاجفه به القلوب لدى ا ل ح ن ا ج ل كظيم ما للظالمين من ق م ي م ولا شفيع يطاع يا أ ن خائنه ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من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 كانوهم اشد منهم قوه واثارا في ا ل أ ر ض فاخذهم الله بذنوبهم, الله بذنوبهم وما كان لهم من الله يواقض ذلك ب أ ن ه م كانت ت أ ت ي ه م رسلهم بالبينات فكفروا ف أ خ ذ ه م الله إ ن ه ق و ي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين إ ل ى فرعون و ا ب ا ن وقالوا مستاحون كذاب فلما ج ا ء ه م بالحسين عندنا قالوا قتلوا قال و ا قتلوا ابناء الذين ل م و ا معهم واستحيوا نساءهم وما كذبوا وقال فراغ قومي اخوت الموسى ويدعو ربه إ اي اخاف ان, أن يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الكساب